أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أتسرابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 Laat het wel eens even kijken. Het is niet zo dat je het عذاب قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى.